بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان أحكام تخص المرأة لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأصل أن أحكام الله تعالى يستوي فيها الرجال والنساء كالتوحيد الواجب على الجميع وأنواع الرفادة التي أمر الله بها مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادة فإن الله تعالى طلبها من الجميع وفرضها عليهم وكذلك أركان الإسلام إلا أن الله خفف عن النساء بعض الأمور التي وجبت على الرجال فأسقط عنهن الجهاد في سبيل الله ولكن جاء في الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وكذلك أسقط عنهن صلاة الجماعة في المساجد وجاء أن بيوتهن خير لهم ومع ذلك فإن هناك أحكام يتخص النساء فمن ذلك في الصلاة ستر المرأة جميع أبدنها في الصلاة حتى رؤوس أصابع يديها ورجليها إلا وجهها في الصلاة جاء عن أمي رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل تصلي المرأة في الجرع الواحد قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فدل على أنها تشتر جميع بدنها في الصلاة وكذلك مخاطبة بما خطب بها الرجال من الأذكار قبل الصلاة وبعدها ومن النوافل التي قبل الصلاة وبعدها وهن الراتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الهجر وكذلك صلاة الليل وما تعسر من ذلك فإن المرأة مطالبة بفعل ذلك على قدر الاستطاعة جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجل قام من الليل وعيقظ امرأته يعني لصلاة الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل وعيقظت زوجها يعني لصلاة التهجد فإن أبى نضحت في وجهه الماء يعني تنشط له حتى يقوم لأجل هذه العبادة وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل من الليل وعيقض امرأته وصليها كتبا من القانتين والقانتات ترغيب هي أن كل منهما يوقظ الآخر ويصليان آخر الليل ليكون من أهل القنوت. فإن جميعا التعالم الإسلامي طلوبة من الرجال والنساء قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثير من الذاكرات. عدى الله لهم مغفرة وعجرا عظيما فذكر النساء مع الرجال في هذه الخصال التي هي خصال الإسلام يا الإمام كذلك أيضا جاء عبادات أو أحكام تختص بالنساء فنهيت المرأة ان السفر وحدها ابي دون محرم وان الخلوه ب رجل اجنبي ذلك من أسباب المنكر او هكذا يسقط عنها الحج الا اذا وجدت محرماً زوجها أو أحد أكاربها الذين تحرم عليهم وأما العبادات الأخرى فإنها واجبة على الجميع فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتعلم التعلم الأحكام وتعلم الحلال والحرام أمر بذلك الجميع بقوله تعالى ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا ما يحتاجون إليه من عمر الدين ولعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فالنساء مؤمرات بأن يتفقهن في دينهن ويكون عالمات بما أوجب الله عليهم حتى يتعلمن ويعملن على نور وبصيرة وبرهان من الله تعالى وحتى تقبل العبادة منهن فإن الله تعالى طلب الإبادة وفرضها من الرجال والنساء لعمم قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم يدخلوا في ذلك الرجال والنساء وإذا كانت الإبادة مفروضة على الجميع فلابد أن تكون الإبادة عن علم فإن الإبادة التي تكون عن جاهل لا تقبل فأولاً أتعلم مبادي العلوم الضرورية أتعلم القرآن أما تيسر منه ذلك لأن قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن مأمور بها في الصلوات لقول الله تعالى فاقرأ أما تيسر من القرآن ففرض عليهم أمرهم بأن يقرأوا وذلك يعمى الرجال والنساء أي عليكم أن تقرأوا ما تيسر من كلام الله تعالى لتكونوا بذلك مصححين لإباداتكم وهذا بلا شك يستدعي أن الإنسان يهتموا بالقرآن فيتعلم ما تأسر منه حتى تصح صلاته رجلاً أو امرأة وإذا, عل... وإذا تعلم القرآن كله وحرص على حفظه أو حفظ ما تأسر منه فإنه بذلك يحظى بخير كثير فالمرأة إذا كانت متفرغة ليس عندها شواغل ولا أعمال بدنية أو أعمال يدوية تشغلها فإنها فرصة في أن تتعلم أمور دينها وتحرص على تعلم القرآن وتعلم مؤسس وما يدل عليه وهي متوفرة الحمد لله حيث منشئت هذه الدور التي يرتادها من أنعم الله عليهن من النساء المؤمنات ويجدن من يعلمهن من أخواتهن ومن زميلاتهن التي من الله تعالى عليه بمعرفة العلم النافئ والعمل الصالح فإذا ارتادت المسلمة هذه الدار أو غيرها من الدور أو غيرها من المدارس اتفقهت في دين الله ليتفقه في الدين وتعلمت ما يلزمها فإذا حفظت القرآن وتعلمت معانيه كان ذلك خيرا كثيرا وأجرا كبيرا بحيث تكون من حملة كتاب الله الذي جعله الله نورا وخدى وبيانا وهكذا أيضا تتعلم ما تحتاج إليه من الأمور التي تختص بالنساء ارى ان هناك علوم تختص بالنساء يتالمها الرجال الى اجل المعرفه وتتالمها المراه الى اجل بها ارى ان الطهاره من الحدثين من الجماع ومن الغائط ونحوه واجبة على الرجال والنساء ولكن الطهارة من الحيض أو النفاس خاصة بالنساء فلابد أن المرأة تحرص على أن تكون متطهرة عندما تطفر من هذه العادة التي هي شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم وتتعلم أحكام ذلك حتى تعبد الله تعالى على نور برهان وعلى بصيرة من أمرها جاء أمر النساء بعدم الخروج من البيت إلا لضرورة يقول الله تعالى وقارن في بيوتكم أي اثبتن في البيوت ولا تخرجن إلا لحاجة وأمرت إذا خرجت أبي أنت تستر. أي تسترى جسمها لأنها إذا أبدت شيئا من ذلك أما في أبدنها ذلك إلى الافتتان بها فلذلك أنه يت عن إبداء الزينة ونحوها ولهذا قال الله تعالى وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ أَغْضُضُنَ من أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنْ أي أن المرأة عليها أن توظر صورها كما على الرجل ولا تنظر إلى الرجال أن نظر شهوة وكذلك أيضا لا تنظر إلى صور الرجال سواء في شاشات أو في فضائيات أو في مجلات لا تنظر إليها خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرها الرجال فإن ذلك أحفظ لها وكذلك تحفظ فرجها يحفظن خروجه إلا ما استهناه الله تعالى من قوله تعالى إلا على أزواجهم فزوج المرأة مباح له أن يستمتع بها وقد خلقت لذلك خلق النساء أن يستمتع بهن الرجال والرجال يستمتع بهن النساء يستمتعوا براهن لبعضن وحرم عليهم ما عدا ازواجهن فهذا معنى حفظ الفرج وكذلك ايضا حفظه بالستر اي يسترن او ولهذا قال لا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها اي لا يبدن جمالهن اساسا وحليا ونحو ذلك إلا شيء ظاهر من الكسوة الذي لا يمكن ستره وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار المرأة هو الذي تستر به رأسها أمرت بأن تسدله على وجهها وفتحة جيبها أن تضرب بالخمار حتى يستر الواجهة وحتى يستر فتحة الجيب ذلك على أنها قد يفتتن بفتحة جيبها يعني بشيء من جسدها إذا بدأ شيء من صدرها الذي بين سديها فإن ذلك يكون من أسباب الفتنة فلذلك نهيت ناهيا ظاهرا عن أن تكشف شيئا من جسدها ولو فتحة الجيب وليضربنا بخمرهن على جيوبهن هكذا لا تجل... تفتح شيئا من جسدها ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال لا يجوز لهم الإسبال ولا إطالة الثياب وجع على اجره المقني الى نصف الساق او الى ما بينه او بين الكعب ونهانا عن ان يلبسنا عن ان يبدينا شيئا من اجسادهم اذ ذلك على انها ماموره بان تستور جميع ابدانها فلما سألناه ما تقول في ذيول النساء زيلها يعني ما ترخيش من ثوبها فقال يرخين شبرا يعني أباه لها أن ترخي ثوبها على الأرض شبرا ولكنهن قلنا إذا تبدو أقدامهم يعني إذا مشت فقد يرتفع ذلك الثوب الذي أرخي على الأرض شبرا فيبدو القدم فعند ذلك قال يرخين جراعا ولا يزدنا على ذلك أباح لها أن ترخي ثوبها على الأرض جراعا أو شبرا كل ذلك محافظة على أن لا يبدو شيء من جسدها ولو من قدميها فدل على أن ذلك على أنه من الأورى التي أمرت بأن تسترها ثم قال الله تعالى ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم الزينة الخفية كالوجه والشعر والصدر والثدي والعضد والزراع ينحوا ذلك هذه زينة المرأة التي تتجمل بها إنها هن أن يبدينها إلا للمحارب إلا لأولتهم يعني الأزواج زوجها وابنها وابن زوجها وأبوها وأبو زوجها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها والأطفال الصغار الذين لم يبلغ أوراة النساء هؤلاء إلها أن تبدي لهم الوجه والجراع والشعر والقدم والساق وما أشبه ذلك هكذا ثم قال تعالى ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم إذا لابست المرأة خلخالاً إله صوت مرت بالرجال فليس لها أن تضرب برجلها ضرباً شديداً حتى يصوت ذلك الخلخال فإن ذلك من الفتنة عندما يصوت يلتفت نحوها الرجال يكون هذه قد تجملت وهذه, وهذه يكون ذلك من أسباب الافتتان هكذا نههن ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم ومن زينة المرأة توهير شعر الرأس فإنه من الزينة وكنا يفتخرنا بطول ذلك الشعر ويعملنا على تربيته ويجعلنه جدو جدولا يجدلنه قرونا وظهائر ويأتنين به وقد يصل شعر بعضهن إلى ذراع من أصف أو قريبا من ذلك وتفتخر بتوفير ذلك كله وتزهو به هكذا ولكن اغتلينا في هذه الازمنه ابي من نساء الغرب افيق قصي هذا الشعر الذي هو من تمام الزينه او هي او عدم الانائه به بتجديله وان ذلك وهذا من التشبه بعمل كافرات وانا فهم وانا اقول ان على المراه ان لا, لا تتكلف ايه هذا العبث ابي الشعر الذي جعله الله تعالى زينه ويقولين ايضا بمن يغيره من ذلك ما يعمل ما يسمى بالمدرجات هذا بلا شك من ما أنكر عليهم كونها تقص من الخلب وتجعله مدرجات أي درجة بعد درجة لا شك أن هذا من تغيير خلق الله كذلك أيضا ما يقلدن فيه عيرهن من الأصباغ الملونة ما يسمى بالميش أي تجعل ألوانا متعددة في صبغات شعرها والأصل أنه يبقى على لونه الذي هو السواد وإذا بيض فلها أن تغيره بالحمرة أي بالحمرة أو السمرة بالحناء والكتام ولا يجوز غير ذلك هذا هو الأصل كذلك أيضا جاء النهي عن أشياء محرمة ورد اللعن عليها كقوله صلى الله عليه وسلم إلى أن الله النام والمتنمصات النمس هو نته الشعر من الحاجبين وهو من المحرم مما حرمه الله عليهن حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات النامصة هي التي تمتب الشعر أو تقصه الشعر من الحاجبين وذلك بلا شك من تغيير خلق الله وهكذا أيضا الوشم عمل الوشام التي في الوجه أو الخد أو الجبين وهو أيضا من تغيير خلق الله وكذلك التفلج وهو التفليق ما بين الأسنان ببارد ما بين السنين حتى يكون متفلجا وهكذا أيضا اعتوشير الأسنان ورد الحديث بلعنهم لأن الله النمصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله هذا إلى شك أنه حرام لأن اللعن لا يكون إلا ما أعلى ما هو محرم على المرأة أن تبتعد عن الأشياء التي يحرمها الله عز وجل كذلك كل ما يلفت الأنظار ويكون فيه تشبه أو ورد فيه وعيد شديد من ذلك الثياب الضيقة يبتلي بعض النساء بأن تلبس ثيابا ضيقة ضيق أعلاها بحيث يأتبج التديان والبطن والمنكبان وعظام الصدر وعظام الظهر فتكون كأنها عارية وهكذا أيضا إذا لبست لباسا خفيفا شفافا يشف عما تحته تكونك كأنها عارية وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات أي كاسيات عليهن اسم ثياب ولكنهن عاريات عاريات أي شبه عارية حيث يبدو جسدها كأنه ليس عليها شيء فهؤلاء ورد الوحيد فيهم كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات إلى الفساد والشر مميلات غيرهم رؤوسهم كأسنوة البخت البخت هي نوع من العبل الناقة لها سنامان أحدهم أطارفع من الآخر وتسمى البخواتي وهذه بعض من النساء تلف شعرها وتجمعه خلفها حتى يكون كأنه حدجة أو كأنه أترجة وتجعله خلفها وإذا لبست, لبست الخمار وخيل إلى من يراها أنها عليها أو لها رأسان فهذا يفسر به أن رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وهكذا وصف هؤلاء النساء كذلك أيضا نهيت المرأة عن أن تلبس لباسا يكون فيه تشبه بالرجال فالرجل إذا لبس العباءة أو المسلح يضعه على كتفيه والمرأة معمورة بأن تضعه على رأسها حتى لا يكون هناك تشبه هذا إذا خرجت لحاجتها إلى السوق لشراء حاجة ضرورية أو إلى مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك هكذا تكون لبستها أن تلبس أباك رأسها وهكذا أيضا ابتلينا أيضا بمن يلبسنا النقاب الذي فتحاته واسئة كان النقاب قديما يستر الوجه وليس شفافا بل هو غليظ إلا أن فيه فتحتان صغيرتان بقدر رأس الإصبع تبصر مئبهما تكون حذاء حدقة العين ولكن هؤلاء الناس النساء اللي يلبسن هذا, هذا الذي يكون فتحاته واسعة بحيث يخرج الحاجبان ويخرج الأم أو أكثر وتخرج الوجن وبعض الجبهة يكون ذلك فتنة إذا خرجت امتدت إليها الأنظار وهذا من أسباب الفتنة إذا كان كذلك فإنها تجعل فتحاته ضيقة بحيث لا يطلع أو لا يراها ولا يرى شيئا من من وجهها إلا مجرد الحدقة وكذلك أيضا نهيت المرأة أن تتطيب إذا خرجت وجاء في ذلك وعيد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطيبت المرأة ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانئة يعني أنها اعتدوا إلى فعل فاحشة كأنها تريد فتنة الرجال فهذا بلا شك من أسباب الفتنة جاء في حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخاف يريح كان النساء يتطيبن بشيء من الصفرة كوارس أو زعفران أو عصفر أو كركم أو حناء تخضب به بدنها ويديها فهذا هو الذي كانت تتطيب تصفر خديها بهذا العصفر أو الكركم نحوه وكذا ذراعيها ومن أشبه ذلك وهكذا جاء بهذا الأمر أن طيب النساء ما ظهر, ظهر لونه وخفي ريحه فعل المرأة أن تتقيد بما يجب عليها من هذه التعليمات جاء حديث أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وعبدت ربها وأطاعت أداء أمرها دخلت الجنة يعني طاعت الله تعالى وطاعت ولي أمرها من أسباب دخول الجنة في الآخرة وجاء في بعض الأحاديث أن, أن الرجل إذا دخل الجنة كان له زوجتان من نساء الدنيا لهن فضل على نساء الجنة لماذا؟ قال لعبادتهم وطاعتهم حيث أنهن يتعبدن كما يتعبد الرجال ولما أن عائشة قالت يا رسول الله المرأة تدخل الجنة وقد تزوجت أزواجا ويدخلن معها أيهن يكون زوجها فقال تختاروا أحسنهم خلقا كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة فهكذا على نساء المؤمنات أن يتقيدن باحكام الشريعة وأن يحرصن على العمل بها بقدر الاستطاعة وبذلك يكون من نساء الجنة الذي يكون لهن هذا الفضل وهذا الشرف عند الله تعالى عاجلاً وعاجلاً نسأل الله عن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح نسائهم وأن يرجقهم التعفف في الدنيا والآخرة وأن يحفظهم ويحفظ به إنه على كل شيء قدير والله تعالى عالمه صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير سألت تسأل إذا كان الإخلاس والمتابعة شرطي قبول العمل الصالح فهل تزيد أهمية الاخلاص على المتابعة؟ كلهم شرط فإن, فإن الإخلاص يراد به أن يكون العمل لله تعالى خالصاً لوجهه ولذلك يفسد بالشرك إذا كان الإنسان جاءل مع الله تعالى شريكا في ذلك العمل الذي يصلي أو يتصدق أو نحو ذلك فإنه يفسد أمله فلابد أن يكون العمل خالصا وضده الشرك وأما المتابعة فالمراد بها أن يكون العمل صوابا أي موافقا للسنة وموافقا للأدنة تعب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ ما نصيحتكم لبعض الدارسات التي ينسحبن من الدراسة بعد أيام قليلة بوهم عدم القدرة على مواصلة الحفظ ليس هذا مبرغا ولا سبب الواجب أن الإنسان رجل مرأة يبذل جهده وإذا رأى صعوبة في النطق أو صعوبة في الحفظ أو نحو ذلك فإن مع الاستمرار يسهل الله تعالى ذلك فكثيرا ما نعرف شبابا أو كبارا يصعب عليهم النطق بالكلمات العربية ويصعب عليهم التلفظ بالآيات كما أنزلت ولكن مع الاستمرار ومع المواصلة ومع الجد والاجتهاد وبذل الجهد يخون ذلك ويسهل عليهم بإذن الله تعالى وكذلك أيضا اعتذارهن بقلة الحفظ بكثرة انشغال بما يسبب انسحابهن هذا أيضا ليس بعذر المرأة عليها أن تحاول وأن تأبدل القهد ولو صعوب عليها الحفظ فإن مع التكرار يسهله الله أدامك الله فضيلة الشيخ ما أسباب انتشار الحسد حتى في أماكن الخير وما نصيحتكم للحاسد والمحسود ومن مبتري بالوسوسة باتهام الآخرين بحسده في كل ما يعرض له الحسد <تصفيق> هو تمني زوال النعمة عن المحسود وذلك لأن بعضهم إذا رأى غيره قد أنعم الله تعالى عليه بحفظ حاول أن يقلل من شأنه وهذا من الحسد وكذلك إذا رأى أو رأت أن فلانة تقدمتها وتفوقت عليها حاولت أن تضرها وأن تقلل من شأنها وأن تغتابها وهذا من الحسد المذمون الذي جاء فيه الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يعني أنه سبب في أن الحاسد يعمل بالمحسود أضراراً ثم إن ذلك المحسود لا يضره ولكن يأخذ من حسنات ذلك الحاسد ويكون عامل لغيره والإياذ بالله الواجب أن الإنسان إذا غبط آخر بأن الله وهبه حفظاً وفهماً وتفوق رجلاً أو امرأة أن يهنئه بذلك وأن يحدث على أن يكون كمثله ولا يتمنى أو لا يسعى في إزالة هذه النعمة أثابك الله فضيلة الشيخ كيف حفظكم الله كيف يحصل المرء على لذة الإجماء بالعمال الصالحة فإن الإنسان إذا عمل عملا صالحا إذا صلى مخلصا في صلاته وجد لهذه الصلاة لذة وجد لها سلوة ووجد سرورا وكذلك إذا دع الله وإذا ذكره أكثر من ذكره وإذا قرأ القرآن وإنه يجد لذلك لذة في قلبه ولذة في جسده بحيث أنه يتلذذ بالعبادة كما يتلذذ من يسمع الغناء بذلك السماع يوم أشبه ذلك فالإنسان إذا كان مخلصاً لله عز وجل وعاملاً بالشريعة ومؤمناً بأن هذه العبادة وهذه الفرائض أنها من الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يذهبه على ذلك ويجد لهذه العبادة لذة جاء عن أبي سليمان الدراني قال أهل الليل في ليلهم ألذوا من أهل الله في لأخوهم يعني أهل الليل أهل التهجد أهل الله أهل الغنى ونحوه أتالك الله فضيلة الشيخ امرأة توفي عنها زوجها وكثر عليها من العوام التكليف بما لم يشرع من أحكام المعتدة نرجو من فضيلتكم التكرم بإضافة ما يلزم المعتدة بوفاة زوجها وإلاكم الله خيرا يكثر من النساء في هذه الأزمنة ابتكار وابتداء أشياء ليس لها أصل على الحادة الحادة عليها أنها تلزم بيتها أو تخرج إلا لحاجة وتتجنب الطيب سواء الذي له ريح أو الذي له لون إلا إذا طهرت من الحيض إجاز لها أن تطهر نفسها بشيئا من الطيب الذي يزيل أثر ذلك الوساخ ونحوه كذلك لا تلبس ثياب الشهرة تقتصر على الذي تشتغل به ببيتها لباس الشغل نحوه أما لباس الشهرة يزين التي تلبس عند الأجانب فتتجنب وكذلك تتجنب الحلي سواء أو في الأصابة كالخواتيم أو في الزراء كالأسورة أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي تتجنبه ولها أن تكلم الرجال لحاجة ولها أن تخرج لحاجة وهي متحجبة كغيرها ولها أن تمشي في جوانب دارها أو تصعد في سطح بيتها وكل ذلك لا حرج فيه الله. فضيلة الشيخ مع انتشار الفضائيات تأثر الكثير من الناس بالجدل والنقاش وأصبحوا يناقشون في والحرام دون علم ولا فهم مما أدى إلى ضعف الانقياد والتسليم نعم من فضيلتكم بيان خطورة هذا الأمر مقارنة بحال السلف اضوان الله عليهم وجزاكم الله خيرا إلى شك أن هذه المصيبة والابتلاء بهذه الفضائيات التي هي بواسطة ما يسمى بالدشوش نحوها فإن الذين يتابعونها رجالاً ونساءاً فقد افتتنوا فالرجال افتتنوا بالنساء والنساء افتتنوا بالرجال وكذلك أيضاً صارت سبباً في انتشار الأقائد السيئة بحيث أنهم يعظمون الكفار ويحترمونهم ويحتقرون أهل الدين وأهل الإسلام ويكللون من شأنهم فنصيحتنا تطهير البيوت من هذه الفضائيات والاقتصار على الإداعات الإسلامية كصوت الإسلام وإداعة القرآن وما أشبه ذلك مصابق الله رضي الشيخ يتطاول بعض الناس على العلماء غير مباليين بمكانتهم وخطر غيبتهم ما نصيحتكم لهؤلاء؟ نقول لهم أقل عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا فالعلماء يقومون بجد كبير يقومون بالتعليم وبالخطابة وبالقضاء وبالفتياء وبالأمر المهمة العظيمة التي يقومون بها والتي يعجزوا الأدد الكبير عن القيام بها وهؤلاء الذين يتكلمون في آراضهم لم يطلعوا على أعمالهم وهم معذورون إذا حصل منهم نقصا أو حصل منهم تأويل لأنهم يعلمون ما لا تعلمون فنصيحتنا لهؤلاء الذين يثلبون أو يعيبون أن يقفوا عند حدهم حتى لا يكفروا ولا يفسقوا ولا يظلموا أهل الخير وأهل الإنس فضيل الشيخ كيف أقضي على البدع والخرفات والخرفات الموجودة في بلدي مع أهل خارج المملكة وجزاكم الله خيرا عليك أن تبين بدعيتها وأن تحذر من فعلها سواء كانت بدعاً اعتقادية أو بدعاً عملية تحرص على بيان أنها تقدح في التوحيد فالبدع العملية كإحياء الموالد مثلا وزيادة صلوات لا أصل لها كصلاة الرغائم أشبه ذلك وكذلك الغلوب الأمواتي ودعاؤهم من دون الله ودعاء أهل القبور الأمل في القبول كرافئة وكتابة عليها وما أشبه ذلك سلامك الله رضي الله الشيخ ما معنى قول العوام الله لا يهينك وهل يجوز قولها إلا بأس بذلك لقول الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم فإهانة الله للعبد إذ لا وتحقيره فتدعو الله تعالى بأن لا يكون ذلك الأبد مهانا يعني ذليلا حقيرا عند الله وعند العباد خضيلة الشيخ ما حكم زيارة النساء للقفور حيث يستدل بعضهم بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجلس عند قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهل صحيح أن له زوارات الوالد في الحديث للمبالغة؟ <تصفيق> صحيح أنه لا يجوز إلا يجد النساء زيارة القبور وعائشة معذورة حيث أنه ليس في بيتها إلا عاد هؤلاء الذين دفنوا لأجل أن يجتمعوا على ذلك ولم تكن تزورهم وإنما كانت تسكن في التي كانت ساكنة فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذه زيارة وإنما هي سكنة انا تاريدا وان الدليل هو ان ورد حديث لعن الله زائرات وعن حديث لعن الله زوارات القبور وكلها بمعنى واحد زائرات والزوارات جزاك الله اريد الشيخ الناس يتسرع في الوتيتيه مع كونها مسؤوليه عظيمه نعمل النصي لمن الله خيرا اذا كان جاهلا فهل يجوز لقول الله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِبَا أَلْسَنَتُكُمُ الْكَذِبِ هذا حلال وأن هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون نعوذ بالله ولكوله تعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز التقول في الشرع ولا يجوز التخرص في الدين الإنسان لا يتكلم إلا بعلم بعدما يعلم ويتهقق الحكم يفتي به وإما أن يفتي وهو ليس من أهل الفتياء فلا يجوز أثابكم الله فضي الشيخ ما علاج ظاهرة ضعف أعمال القلوب مع الاستهاد في أعمال جوارع في الطعام إلى شك القلوب هي التي تؤثر في أعمال البدن من اهم أعمال القلوب الخشوع ونحوه نقول أن على على المسلم الرجل أو امرأة أن يهتم بقلبه وأن يخشع ويخضع في عباداته وذلك بأستخذر أظمة الله تعالى في كل الحالات حتى يخافه ويرجوه ويحبه تابك الله فضيلة الشيخ ما حكم إطلاق لفظ كافر على مية الصلاة أو يصلي فرضاً ويترك آخر يصدق عليه أنه كافر كفراً عملية فيقال هذا تارك للصلاة وترك الصلاة من الكفر العملي يصدق عليه أنه كافر كفراً عملية وإن لم يكن كفراً الله وقدس الشيخ هل تأثم الأم في إهمال أبنائها لحثهم على الصلاة بعد أن بدلت ما تستطيع في حثهم عليها؟ عليها أنت فعلا ما تستطيع وأن تبدل الجهده وأبوهم على تعليمهم وأمرهم ولكن إذا أصوا عليها وعتوا ولم تستطع أن تعالجهم بضرب أو بتعديم فإنها معذورة ولا تأثم سبحان الله فضيلة الشيخ يقول بعض الناس على دروس العلمية كدروس الفقه والعقيدة مع التقسير في حفظ القرآن وفهم معانيه وفي المقابل هناك من يركز على حفظ القرآن ويهمل تعلم ما لا بجهل إي أحد كما نصيحة فضلتكم لهؤلاء وجدتكم الله الخير كل منهم أقصر في شيء الواجب أن يجمع بينهما يهتم بالقرآن ويتعلمه ويتعلم, ويتعلم معانيه ومن ذلك تعلم الأحكام الواجبة أحكام العبادات وأحكام المحرمات فإن ذلك كله من أفروض الكفايات وقد يكون من أفروض الأعيان تابق الله فضيلة الشيخ تتهرب بعض النسياء من حفظ القرآن خالصا من الوقوع في إثم النسياء فهل فهلها لا عذر؟ لا عذر لها تعمل على حفظ القرآن وإذا نسيت شيئا منه وإنها تجد المصاحف عندها وتراجعه ولا يؤذ حفظها ان شاء الله ولا ياتي اهل وعيد جزاك الله فضيله الشيخ خليجوز على صور والاشرطه التعليميه نافعه لاشغال الاطفال بما يفيدهم اذا كان خاصه بالاطفال حتى لا يعبثوا حتى لا لا يفسقوا أو يلعبوا او يتعرضوا للاخطار فان ذلك لا باس جزاك الله فضيله الشيخ سالة تقول في بلادنا إذا مات الميت صنع أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه فهل يجوز الأكل منه أم لا خاصة إذا كانوا أقالب لا يجوز ذلك لا يجوز تكلب أهل الميت ولكن إن أقولوا يصنع لهم في اليوم الأول أو الثاني بعض أقالبهم يصنعون لهم طعاما حيث أنه قد أتاهم يشغلهم وعما أن يتكلفوا ويصنعوهم للناس فلا يجوز ذلك وإذا دعوا غيرهم فلا يجوز إجابتهم لكن لو يتصدقوا عن ميتهم بطعام أو لحم أو نحو ذلك فإنهم يعطونه للفقراء وذلك الحاجة اي أجره اجره لميتهم هل يحصل التفريق في ال... بين المضات اذا كان في الولد سرير, سرير يجب ان يكون لكل منهما غرفه خاصه يحصل التفريق اذا كانوا بينهم بينهم افضا يعني بين كل واحد والاخر نحو متر أو قريبا منه ولو كانوا عشرة في غرفة فلا انا امن ذلك هل يجوز سراء الدماء التي لها صور ويس بالنسبة لبنات نرى انها لا يجوز لأن ذلك من التصفير الممنوع لكن إذا صنعت البنت أو صنعت الأم لعبة لأولادها خرق تجمع بعضها على بعض العواد فهيكل لها تجعل لها يكل رأس ويدين ورقلين تتلحى بذلك ولا بأس وذلك سيخناه من خضياتك أكبر الأخوات حربات موسيقى صلى الله عليه وسلم بالإكتابة من الصدقة يا كذل ألم أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من خطوة العيد أجاء إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن ولو من حليكن وذكر أنهن أكثر أهل النار أنهن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ولما كان ذلك أجعلنا يتصدقن من أحوليهن الفتخات في أيديهن والأسورة والأكراط في آذانهن فإذا يسر الله تعالى للمرأة شيئا من المال وتصدقت منه فإن أجرها على الله تعالى وليس كيف ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل صلة الرحمة نرى أنه لا يجوز فصلة الرحم في الإمكان أن يرسل إليهم مال كصلة وكذلك بالامكان مخاطبتهم ومكالمتهم هاتفيا والاعتذار إذا كانت تلك البلاد إذا سافرت إليها المرأة تعتاد أنها تتكشف, أنها تتكشف وأنها تبدي زينتها تقلدا لأولئك النساء رجل الشيخ سنة تسأل أمي تقول أن أمها كافرة وتجد حرجا عند الاتصال بها في الهادف هل تبدأها بالسلام المعروف عندهم أم تنتظر حتى تبدأها بالسلام لا لها أن تبدأها بالسلام لأن أما أسمى ابنت أبي بكر زارتها وهي كافرة وأمرها أن تصلها فلا بأس بذلك لا ذلك يكون دعاية لها إلى الإسلام سالح تقول إذا كان أبو الزوج كافرا فهل تتشف له زوجة ابنه إنه أنها لا تكشف له وأن تحتاج بأنه وتبتعد عنه, أو عنه. يكفي يكفي. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13902